117. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لندلوهم أيهم أحسن عملا 118. وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا 119. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا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 حَقَّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ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 قال ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم احدا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 فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلوا بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب وَيَقُولُونَ سَبْعُونَ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِهِيْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذالك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنه وازدادوا تسعا قل الله اعلم بما لبثوا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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَلِمٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَرٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا قُدْرًا مِنْ سُنَّ سيئوا واستبرق متكئين فيها متكئين فيها على الأرائك نعيم ثواب وحسنة مرتفقا وَغْرِبِ لََّثَلَضُ لَْن جعلنا لحَدمَا جَتَين مِن عَْنابِ وَحَبَف الناء مَا بَِقْنِ وَجَعلنا بَْنَهُ مَا زَوى كِلتَجَتَْنِ آتَتقُقُ هَا وَلَ تَظْلٍ مِنْهُشيَيْئ وَفَّناَا خِلَلَم مَا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 وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُ أَتَفرطُ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا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 119. خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا 110. أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وَأُحيِطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ قَلِيلُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِراً 119. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا 111. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به, فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح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 أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعلتم أن لن نجعل لكم موعبا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا وينتنا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 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فَفَسَقَ عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً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 ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب كبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادر الذين كفروا بالباطل ليدحروا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا وَمَن ومن أظلوا ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا 110. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا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 فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ نَقِيلاَ مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إلى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا 124. قال ذلك ما كنا نبه فارتدى على آثارهما قصصا 125. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما 126. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك وشدا 124. قال إنك لن تستطيع معي صبرا 125. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا 126. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا 127. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا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 قادب على غتم لدني عذرا فانطلق حتى انذا اتي يا اهل قريتي استطعما ان لها فابوا ان يضيفوا ما فيها جذرا فوجد فيا جذرا يريد ان ينقض فاقامه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 119. ويأخذ كل سفينة غصبا الْغُلَامُ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا 111. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وَأُمَّ الْجِدَارِ فَكَانَ الْأُولَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي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 وَلِيَ مَا قَوْمًا لا يَكَادُونَ يَسقُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تجعل بيننا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 فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذي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 116. إنا أعتدنا جهنم الكافرين نزلا 117. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً خَالِبِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَنًا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ نِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِه مددا